الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا رسول الله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن ولاه وبعد أحبتي إخواني وأخواتي في الله تبارك وتعالى معا على طريق النور والخير والبر مع القرآن الكريم مع سورة الكهف تأملات بالعقل تدبرا بالقلب تأثرا بالنفس تغيرا نتكلم عن منهجية إدارة الفتن كيف نذير الفتن نحن في طريقنا من الاستضعاف إلى الحوار ومنهما إلى التمكين أصحاب الكهف الصاحبين وبعدين في النهاية قصة ذي القرنين إن مكننا له في الأرض لازم نتعرض لفتن كما ذكرنا والفتن خمسة فتنة زينة الحياة الدنيا المال والولد فتنة السلطة فتنة الأصدقاء فتنة الشيطان فتنة العلم طيب احنا إذن عندنا خمس فتن الآن نتكلم بإذن الله تبارك وتعالى عن فتنة الأصدقاء الصورة دي عجيبة بتبقى لك إن في صداقات بين المؤمنين بعضهم وبعض صداقة بين مؤمن وكافر وصداقة بين مؤمنين واحد يتعلم التاني يعني صداقة بين متعلم وعالم اصحاب الكهف مجموعة مع بعض صاروا اصدقاء علاقة حميمية جدا واتخذوا قرارة نتكلم عنه الصورة الثانية اتنين اصدقاء في تقارب بينهم عارفين بعض كويس لانه عارف يقول له انا اقل منك مالا وولدا فعارفين تفاصيل حياة بعض انما ليست علاقة حميمة أما تيجي في الصداقة الأخيرة صداقة فعلا قوية جدا هل أستبعك على أن تعلمني مما علمت الرجدة صداقة تلميذ مع أستاذ لكي يتعلم منه إذن هذه الصورة ما بين ذلك وضعت المنهجية بشكل واضح جدا واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا سعد عينك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ده في الجانب الايه التحلية طب جانب التخلية ولا تطع من اغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان امره فرطا وقول الحق من ربكم اذا السورة وضعت امامنا امرين قصص من الصداقات ثلاثة ثم وضعت لنا رؤية نظام قانون منهج كيف نختار الاصدقاء من نتخذ ومن نترك من الأصدقاء بشكل واضح تماما أثر فتنة الأصدقاء أنا أعرف ناس والله كانوا من عمار المساجد وشهود الحلقات صديق واحد خذوا للفجور والخنى والزنا والخمور والمخدرات بل إنه حاول أن يقتل زوجته ووالد زوجته ثم انتحر في الأخير ضرب نفسه بسكينة وانتحر حالات كثيرة جدا آباء يقول لك ابن ده قبل ما يدخل مدرسة وصاحب الولد فلان كان من أفضل الأولاد المدرسة دي يعني غيرت كل شيء في حياته صديق واحد عن المرء لا تسل وسل عن خليله فإن القرين بالمقارن يعرفي المرء على دين خليله فالنظر أحدكم من يخالل هل يستطيع عيش الإنسان لوحده من غير أصدقاء ده مستحيل يا أيها الناس إن خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم لما كانوا ينبذوا واحد ويرفضوا واحد من أي قبيلة الجماعة اللي نوبذ دول رحوا عملوا قبيلة قبيلة الصعاليك وولوا عليهم واحد اسمه أوروة بن الورد يعني المتعيث برضو بيجمعوا مع بعض ان المصائب يجمعنا المصابين الانسان مدني في طبعه الطير مدني في الطير لو جفت له يعني عايشته في قصر ومقفول عليه ومعمهوش حد يموت من الحزن الإنسان ما عرفش هيش من غيره الله هو الواحد وبعد كده كل الناس ما تعرفش تستغنى عن الناس الله سبحانه وتعالى يقول ومن كل شيء قلقنا زوجين لعلكم تذكرون إذن شئنا أم أبينها يبقلنا أصدقاء طب ما هي الخطوات العملية إن احنا نختار أصدقائنا صح عايز أقول إن إحنا نتميز دون العالم كله بشيء رائع جدا اللي هو المسجد الكنيسة ناس بتروحها كل يوم حد الدين بيروحوه كل يوم سابق المسجد خمس مرات في اليوم الواحد خمس مرات في اليوم الواحد ولا تمنع إماء الله مساجد الله يعني مكان للرجال ومكان للنساء أننا نعمل تعارف عام مع الناس في المسجد وفي أماكن أخرى يبقى فيه ثلاث خطوات عملتها في مثلث موجودة يعني في هذا الكتاب الخطوة اللي تحت خالص تعارف العام يا أيها الناس ان خلقناكم من ذكر وانثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا تعارف الناس ان اكرمكم عند الله اتقاكم يبقى اول خطوه التعارف العام ثاني خطوه تتخذ صديق عام يبقى عندك صديق عام فاذا اتخذت صديقا عاما من بين أعداد غفيرة من اللي تعرفت عليهم تأتي الخطوة الثالثة اللي هي صديق حميم من بين التعارف العام خدت أصدقاء صديق عام واحد اثنين ثلاثة عشر مية ألف ونقيت من بين الأصدقاء الصديق العام اللي أعداد كبيرة دي الصديق الحميم واحد اثنين ثلاثة اربعة خمسة عشر من كتير مثلا الصديق حميم الصديق العام معك في الشغل معك في المسجد معك في المدرسة معك في الشارع جارك في السكن انما الصديق الحميم حتى لو هو في اخر الدنيا قلبك معه وقلبه معك تحسوا ببعض انتوا مع بعض لو واحد وقع التاني ما يستناش لما اخوه يسأله يبادر الى مساعدته في رجولة في مرؤة في نجدة في صون لأمانة الكلام والأسرار في إن وجد خيرا نشره وإن وجد شر كتمه ونصحت صديق الحميم صديقك من صدقك لا من صدقك يقول لا ما ينفعش لا يليك بك لا يجوز أن تفعل هذا منفتح عليك أنت منفتح عليه الصديق العام فيه علاقة عامة التعارف العام مع اي حد يعني احنا امة مش معزولة عن الناس لا احنا امة اخرجت للناس كنتم خيرا امة اخرجت للناس عايزين دي الانسان الواثق في نفسه هو اللي بتعارف مع اي حد مش كاشش من كل حد ومن الفرشة الكبيرة دي بيتخذ الصديق العام ويطلع رأس المسلس الدائرة أصغر دائرة إذا عرفت ألف بقى عندك صديق عام مية تختار بالكثير عشرة يكون صديق حميم يبقى الألف في التعارف العام بقوا مية في الصديق العام بقوا عشرة في الصديق الحميم ممكن أقل من كده كمان ممكن صديق حميم واحد اثنين وثلاثة بس وأنا أحذر الحقيقة أن يكون لك صديق حميم واحد لوحد ده سافر حصل له ظرف لا قدر رائب قلبه على عقبية يبقى عندك آخرين لأنها شفت طلبة وطالبات يبقالوا صديق حميمة أو بنت لها صديقة حميمة وبعدين اتخطبت ويخاطب الجديد لحث مخاو وغطف قلبها ما عادتش بتفكر في زملتها ولا بتسأل عليها ولا وبتفكر ازاي بتطلع برة قبله ولا ازاي وباس فبتصاب أختها بصدمة كبيرة ربما تعتذر عن الدراسة والامتحانات ودي أنا كأستاذ في الجامعة شكت ده مرارا ولذلك دايما أنصح خلي لك في الصديق الحميم أكثر من حد واحد غب عنك عندك التاني التاني ودي تواصل برضو مع البعيد روحكم مع بعض حتى مع البعد يعني أدفتكم في حتة مختلفة لكن أروحكم متعانقة بفضل الله تبارك وتعالى المرء قليل من نفسه. كثير بإخوانه طب علاقة الكلام دا كله ايه بصوت الكهف ايوه يا اخي تعال معايا كذا اهل الكهف دول سيقولون ثلاثة الرابعهم كلبهم خمسة سادسهم كلبهم سبعة ثامنهم كلبهم قل ربي اعلى وبعدتهم بس هم كأصدقاء مع بعض اعانوا بعضهم بعضا على الطاعة عملوا ايه اعانوا بعضهم بعضا على السبات اذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض قالوا مع بعض بصوت واحد فأيد بعضهم بعضا مع بعض قرار واحد لن ندعو من دونه إلها لما ياخدوا قرار يستخبوا وإذا اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله بيستخبوا مع بعض وفي الظرف الصعب ده في السجن في الاعتقال في الهروب من ظلم وابطش النظام الفرعوني كانت النتيجة ايه؟ انهما قررهم واذا اعتزلتموهم وما يعبدون الا الله طب صحي كلهم مع بعض لما صحي كلهم مع بعض عملوا ايه؟ ها؟ وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم بيتفاهموا بيتحوروا كلمنا عنها قال قائل منهم كم لبثتم قالوا لبثنا يوما او بعض يوم قالوا ربكم اعلم مما لبثتم فبعثوا احدكم بورقكم هذه المدينة شغالين مع بعض فريق عمل بيتحوروا بيبعثوا واحد منهم يدونوا تفويض آه هي دي الإدارة الصح للتعامل مع الأصدقاء هو ده الصديق الحميم اللي يوافقك وتوافقه في الخير وتنصحه إذا خرج عن طريق الخير ده اللي احنا فعلا بنطلبه من إخواننا وأخواتنا من أبنائنا وبنتنا ما تنغشوش في الصدقات الصدقات لها مأيان رائع جدا ما كان لله دام واتصل وما كان لغير الله انقطع وانفصل يعمل علاقة خالصة لله عز وجل تحس ببردها وأصرها أصرها في القلب ورجلاني تحاب في الله اجتمع على ذلك وافترق عليه اختر لله وإياك وأصدقاء السوء لأنه ده عقوبة إني بقى لك أصدقاء سوء عقوبة من الله وفي صحيح البقارية أن امرأة من بني إسرائيل دعت ابنها وكان يصلي فلم يجيبها فقالت اللهم لا تمته حتى ينظر في وجوه المومسات فكانت الفتنة النظرة في وجه امرأة مومس يعني قصة طويلة فتنة كبيرة جدا أنه ينظر بس عشان كده ربنا بيقولك لما تاخد صديق حميم من النوع اللي هو ايه واصبر نفسك واصبر يعني هتلاقي منه حاجات تكرهها حاجات ما توفيش عليها لكن ما هو ما حد معصوم إلا الأنبياء واصبر يبقى صبر على المكارة نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يعني القلبه متعلق بالله له نهار يريدون وجهه مخلص تجرد لله عز وجل نوعية دي لدي تشوفه من شفوك كان سيدنا حزيفة رضي الله عنه يقول إني أبو الدرداء عفوا يقول إني أعوذ بالله من يوم لا أرى فيها عبد الله ابن رواح ولا تعد عينك عنه جري عليهم تبقى ريح الجامع نفسك تشوف إخوانك في الله سبحانه وتعالى ريح اللقاء ريح المحاضرات بهذه الروح تريد زينة الحياة الدنيا تجري وراء المال وتنسى الأصدقاء ناس كثيرة تشتغل ليل ونهار ما عادش له صديق الشركة ما عادش مغلت له صديق والمرء قليل بنفسه كثير بإخوان اغتنى جيبا وافتقر صحبة أصبح ولا حاجة ولا حاجة أضعب إنسان لو وقع في أي لحظة أنا حدش يسأل عنه فدي منهجية لابد تكون واضحة وبعدين نغلق الباب أمام الغافلين أصحاب الهوى وإلا انفرط عيقد حياتنا ولا تطع من اغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبعه هواه وكان امره فرطا طيب كيف احنا بقى ننتقل من التعارف العام للصديق العام الى الصديق الحميم نعمل ايه مع كل مرحله من دول الالتقاء انتقاء ارتقاء ده ان شاء الله اللي هنبينه في الحلقه القادمة كيف ندير فتنه الاصدقاء حتى نبقى من أهل الصدق والإباء أهل الإيمان والإحسان نراكم على خير نستوضعكم الله الذي لا تضيع الذهل وذائع والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته